يقول حافظ العراقي رحمه الله المدرج قال المدرج الملحق اخر الخبر من قول راوي المبرد بلا فصل ظهر نحو اذا قلت التشهد وقف ذاك زهير وابن توبه نفصا قلت ومنه مدرج قبل قلت فاصبغ الوضوء ويل للعاقب ومنه جمع ما اتا كل طرف منه باسناد واحد سلف سواء في صفه اخلاق قد ادرج ثم جيتهم واتحد هذه بعض ابيات نظمها المؤلف في الحث المدرج وقد درسنا في بدايه او في الدرس الماضي جزءا من الحديث المدرج نعرف ان المدرج هو الحديث الذي يضاف اليه من قول الصحابه او قول التابعين يضاف الى قول النبي صلى الله عليه وسلم دون فصل بين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما الحقه غيره و عدم الفصل شرط في وصف الحديث بانه مدرج اما اذا فصل بين القولين فلا يسمى الحديث مدرجا لانه ميز بين ما قاله صلى الله عليه واله وسلم وبين ما قاله غيره والحديث المدرج من اهل العلم من يلحقه بالحديث الباطل على اعتبار ان اللزج بين قوله صلى الله عليه وسلم وقول غيره يدل على ان الراوي لم يحفظ الروايه ان كان الاصل انه يروي كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويفصل ما بينه وبين كلام غيره ومن أهل العلم من يتساهل في الإدراج خصوصا إذا كان اللفظ المدرج ظاهر الفصل بينه وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما ذا جاء ذلك في حديث الصحيح في قصة بدء الوحي من قول عائشة رضي الله تعالى عنها ثم حب باليه التحنث أو حب بيلاي الخلاف كان يتحنث الأجالية ذوات العدد والتحنث التعبد فهذه الرواية جاءت في الصحيح ولم تقبض في صحة الحديث مما يدل على أن الإدراج لم يؤثر في الحديث وتارتا قد يؤثر الحديث بالادراج في, ال... في الحديث بان يحكم على الروايه التي فيها ادراج بالضعف واحيانا قد يحكم على الروايه بالوضع اذا كان المدرج اضاف قولا الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهدف تغيير معناه او المراد منه ولذلك الوقف على الحديث المدرج يختلف باختلاف صيغه الادراج ويرى المصنف المصنف رحمه الله الى ان اغلب الروايات المدرجه انما يكون الادراج فيها في اخر الحديث وضرب مثلا ب حديث ابن مسعود رضي الله عنه و في قصه تعليمه التشهد و ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وصيغه الصلاه الابراهيميه ثم قال له بعد ذلك ان شئت ان تقعد فاقعد وان شئت ان تقوم فقم هذه اللفظه التي جاءت بعد الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يقل ذلك وانما ابن مسعود لما اراد ان يعلم تلاميذه اضاف ذلك في الحديث فكان ذلك ادراجا في اخر الحديث ويقول اهل العلم ايضا ان الادراج قد يكون في اول الحديث لكنه قليل والتدلل له بقوله ويل للعقاب من النار فإنا به ريره رب الله تعالى عنه أضافها إليها زياده وهو قوله أخرج الوضوء لأن أثر الروايه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراه مره يتوضؤون ولم يعمم غسل الرجلين و ان منهم من ترك غسل بعض الرجل وخاصه مؤخرتها والتي فيها العقد ف قال صلى الله عليه واله وسلم منبها محذرا ويل للعقاب من, من النار اي بسبب عدم غسلها وذا بما ابو هريره رضي الله تعالى عنه ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ولما كان التقصير في الغالب يكون بمؤخره القدم كان يحدث الناس ويقول لهم اسبغ الوضوء بمعنى عمم ثم ينقل لهم قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعاقبه من الناس هذه الزيادة وهي قوله أسبق الوضوء لفظ مدرج قصد به زيادة التنبيه لكنه ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعض الروايات جاءت عن أبي هريرة هكذا أسبق الوضوء فان النبي ثناءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ويل للاعقابي من النار مبينت محل الادراج وكنا قد انتهينا فيما مضى في حديث عبد الله بن مسعود وهو قوله قال عبد الله فإذا قلت ذلك فقد قبضت ما عليك من الصلاة إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فقعد. قال ورواه الدار قطني وقال شبابته أو شبابته ثقة وقد فصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود. قال وهذا أصحه من رواية من أدرج آخره. وقوله أشبه الصواب قال لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك وجعل آخره من قول بن سعود ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه من رواية غسان بن الربيع عن عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن الحسن بن الخر به، وفي آخره ثم قال ابن مسعود إذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فزبط، وإن شئت فانصرف. قال ورواه الخطيب أيضا من رواية بقية. قال حدثنا ابن شهبان قال فاستدل الدارقطني على تصويب قولي شبابا بروايه ابن ثوبان هذه قال استدل بها على موضع الادراج وبالاتفاقه حسين بن الجوفي ابن عجلان ومحمد بن ابان في روايتهم عن الحجر بن الحر على تركي ذكره في اخر الحديث اي لم ياتي ب الفاظهم وب رواياتهم قوله ثم انشيط الى اخره قال على تركي ذكره في اخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمه وعن غيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على ذلك يعني على تلك الزياده قال واعلم ان ابن الصلاح سيد هذا القسمه من المدرج بكوره ادريجا عتب الحديث وقد ذكر الخطيب في المدرج يعني في كتابه المدرج الى المدرج ما ادخل في اول الحديث او في وسطه كان نبيل عليه زياده على ما ذكره ابن الصلاح لان ابن الصلاح اشار الى نوع من المدرج وهو الغالب حيث يزيد الراوي على المرفوع في اخر الحديث والخطيب البغدادي يقول ان هذا ليس لخاص باخر الحديث بل من الادراج ما يكون في وسطه بل ما يكون في اوله ولهذا قال وقد ذكر الخطيب في المدرج ما ادخل في اول الحديد او في وسطه قال فاشرت الى ذلك بقوله قلت ومنه مدرج قبل قلت ايت يبه قبل الحديث المرفوع او قبل اخره يعني في وسطه مثلا وقوله قلب اي دوع الى اخره اولا حيث يكون الادراج في اوله لان الغالب في المدرجات ذكرها عاقب الحديث ولا ألا الإمام ابن الصلاح رحمه الله إنما عرض ما هو الغالب أو ما جاء في الغالب وهذا لا يعني انتفاء ما أدرج في أول الحديث أو في وسط قال ومثال ما وصل أو ما وصل بأول الحديث أي من إدراج وهو مدرج ما رواه الخطيب يعني البغدادي وظاهره في كتابه المدرج من رواية أبي قطن وسبابة قال فرقهما يعني كلهم على حدة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبيه ريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلخ الوضوء ويل للأعاقب من النار وقوله أسلخ الوضوء من قول أبي هريرة رضي الله تعالى، عنه. ويكون ذكره في الرواية إدراجا، فقوله أصغر الوضوء من قول أبي هريرة رضي الله عنه، أُصل بالحديث في أوله، قال كذلك رواه البخاري في صحيحه عن آدم بن أبي ياس عن شعبة. ام محمد بن زياد ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اصبغ الوضوء ثنا بل قاسم صلى الله عليه واله وسلم قال ويل للاعقابي فقول الراوي ذا قوله اصبغ الوضوء اما بالقاسم صلى الله عليه وسلم قال فيه فصل بين الجملتين وتبين لنا من خلال هذا الفصل ان ان الجمله الاولى مدرجه قال الخطيب ماذا ان ذكر روايه البخاري قال وهما ابو قطن عمرو بن الهيثم وشبابه بن سوار في روايتهم هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه يعني أنهما وصلا ولم يفصلوا، وذالك أن قوله أصبغ اللؤلؤة كلام أن قوله أصبغ اللؤلؤة كلام أبي هريرة، وقوله ويل للعاقب من النار كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد رواه أبو داود الطيالي. وهو ابن جرير وادم بن ابي اياس وهي الروايه التي نقلها عن البخاري واصل بن علي وعلي بن الجعد وغنذر وهشيم ويزيد بن زريع والنضر بن شميم ووكيع وعيث بن يونس ومعاد بن معاد كلهم عن شعبة يعني هؤلاء كلهم رواه هذا الحديث عن شعبة وجعل الكلام الأول من قول أبيه ريرة والكلام الثاني من قوله يعني والكلام الثاني مرفوعا يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام فتبين لنا من خلال هذه الطرق المتعددة وهم أبي قطن و شباب ابن سوار حيث سووا بين القولين وجعلوا ذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام والواقع خلاف ذلك وقوله ويل للعقيب أفردا لأجل الوزن يعني الرواية أصلها ويل للعاقب لكن لما قال هنا كاذغ الوضوء ويل للعاقب لان خضر البيت قلتوا منه مدرج قبل قلب فمراعاه للوزن جاء بصيغه المفرد في كلمه العاقب وان الاصل في الروايه ويل للعاقب قال ومثال المدرج في وسط الحديث وهذا الذي لم يذكره ابن الصلاح فإذ اقتصر على الجنس الاول قال ما رواه الدارقطني في سننه من روايه عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن العروه عن ابيه قال يا الروه بن الزبير عن بشرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مس ذكره أو أنسيه أو رفره خلي يتوب قال الدار قطني كذا رواه عبد الحميد عن هشام وهو في ذكر انزاني والرفق حيث انه ادرجه ولذلك قال وهم ادرجه ادرجه ذلك وادراجه وهم اي بادراجه ذلك في حديث بسره والمشهور من حديث بسره هو ذكره الذكر وحده دون غيره وريايهها ممَّا ذكرَهُ ف يتوبَّأ ولم يذكر الأنذي ولا الرفغ قال والمحفوظ أن ذلك من قول عروة يعني قوله أو, أو أنذيه أو رفغه من قول عروة غير مرفوع وكذلك رواه الثقات عن هشام ومنها الاثقات ايوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما اي رواه بدون ذكر ابن زيني والرفا ثم رواه من طريق ايوب بلفظ من مثل ذكروه فليتوبوا قال وكان عروة يقول إذا بسأ رفغيه أو أنزيئيه أو ذكره في اللي يتوب فيعتبر هذا من الإدراجي في وسط الخبر حيث عطف الأنزيئين والرف على الذكر وقال الخطيب تفرد به عبد الحنيد بذكر الأنزيئين والرفعين أو الرفعين وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول عروة بن الزبير فأدرجه الراوي في مثل الحديث وقد بين ذلك حمادو وأيوب حيث قصر على الرواية على مش الذكر وهذا بيان للإدريجي وتامثيل الادراج في وسط الروايه قوله الامير فريد به عبد الحليم يعلل المنظر بهذا الادراج فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير للروايه في ابي كامل الجحدري عن يزيد بن زريع عن ايوب عن هشام عن أبيه يعني عروة عن بشرته بلفظ إذا مس أحدكم ذكره أو أنزعه أو رفعه فليتوب وعلي هذا فقد اختل في فيه على يزيد بن زريع ورواه الدار قطني أيضا من رواية ابن زريع عن هشام عن أبيه عن مروان عن بشرته بلفظ إذا مس أحدكم ذكره أو أنزعه ولم يكن الرفع وزاد ابي شربتي مروان بن الحكم يعني عن هشام ابن هروا عن ابيه عن مروان والروايه المشهوره عن هشام من عن ابيه عن بشر قال وكضعف ابن دقيق العيد القريق الى الحكم بني ادراجي في نحو هذا فقال في الاقتراح ومنما يضاعفوا فيه أن يكون مدرجًا في أثناء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لا شيء ما إذا كان مقدماً في اللفظ المروي أو معطوفاً عليه بواو العطف كما لو قال من مشى أنزاهه أو ذكره فليتوب قال بتقديم لفظ الأنزين على لفظ الذكر فاه هنا يضعف يضعف الادراج او فاه هنا يضعف الادراج لما فيه من الاسم اتصال هذه اللفظه بالعامل الذي هو من لفظ الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان ابن دقيق العيد رحمه الله يفهم من كلامي ان الادراج في مثل هذه الحاله يكون ضعيفا لان الاصل ان يكون الكلام منفصلا بين اللفظ الزائد ولفظ النبي عليه الصلاه والسلام لكن اذا جاء هذا اللفظ بهذا الاسلوب عايز عطفه عطف لفظ الانثيين على لفظ الذكر او عطف لفظ الذكر على لفظ الانثيين مما يشير انهما من مثان نص يعني من مصدر واحد ومن قول واحد ولذلك يقول ظاهرة الإدراج أو الوصف بالإدراج في مثل هذه الحالة يكون ضعيفا أولا هنا الإدراج ليس في بداية الحديث لكن الإدراج في وسط الحديث لأن الإدراج الذي مر بنا في أول الحديث حديث أبي هريرة أسبق لوضعه لكن هنا عبارة النبي عليه الصلاه والسلام من مس ذكره فليتوب فكونه عطف عليه الانذارين والرفغين هذا هو محل الادراج فكان ذلك في وسط الحديث لا في إيه؟ لا في اوله لكن ابن دقيق العيد يقول ان تفريح الراوي وعطفه الخبر بحرف العطف وعدم التفريق بين كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم وكلام غيره يضعف الادراج خصوصا انهم في الاول اوهموا عبد الحميد بن جرير لكن لما ساقوا له من يتابعه في روايته كل ذلك يقلل من القول بالادراج ويضعف قال فها هو لا يضعف الادراج لما فيه من اتصال هذه اللفظه بالعامل الذي هو من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم قلت ولا يعرف من طريق الحديث تقديم الأنثيين على الذكر قلت ولا يعرف من طرق الحديث تقديم الأنثيين على الذكر وانما ذكره الشيخ مثالا خلي اول ذلك وهذا الشدراكن من الحافظ العراقي رحمه الله على ابن الصلاح قالا ومنه جمع هو اصلا يقول اذا قلت ذكر الشيخ او انكل الصلاح المعروف انه يقصد به ابن الصلاح قالا ومنه جمع ما اتا كل طرف انه باسناد بواحد شلف كوائل في صفه الصلاه قد ادرج كوائل في صفه الصلاه قد ادرج ثم جئتهم ومتحد ايضا هنا هي كل ما قضيه اخرى وتصو صور من صور المدرج قال ايوه من اقسام المدرج وهو القسم الثاني ان يكون الحديث عند راويه باسناد الا طرفا منه فانه عنده باسناد اخر فيجعل الراوي عنه طرفي الحديث باسناد الطرف الاول ولا يذكر اسناد طرفه الثاني وهذا اعتبروه ادراج وهو ما يسميه العلماء ادخال حديث في حديث ادخال حديث في حديث وبعض اهل العلم يعتبر هذا النوع من العمل ضرب من ضروب الوضع حيث ان الراوي ادخل حديثين في بعضهما الاخر خوفا وان الروايتين جاءت بسندين مختلفين فقد يكون احد السندين صريحا ويكون الاخر ضعيفا وهذا الصريح يقتضي ان يصحح الضعيف وهذا الصريح الثنيع يقتضي ان يضعف الصريح فلما كان فيه من المحاذير ما ابنه لن هذا الصنيع اعتبر العلماء هذا ضربا من ضروب الادراج قال اي من اقسام المدرج وهو القسم الثاني ان يكون الحديث عند راويه باسناد الا طرفا منه فانه عنده باسناد اخر فيجمع الراوي عنه يعني عمل عليه مدار الروايه طرفي الحديث باسناد الطرف الأول ولا يذكر اسمه ذا طرفه الثاني وضرب مثال لذلك بحديث الرواه أبو داود من روايته زائدة وشريك فرقهما يعني كل واحد من طريق والنساء أيضا روا هذا من طريق سفيان بن عيينة كلهم يعني زائدة وشريك وسفيان يروونه عن عاصم ابن كليب عن ابيه يعني كليبان عن وائل بن حجر في صفته خلافه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال فيه ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرائت الناس عليهم جل السياب يحرّكوا أيديهم تحت الثياب قال موسى بن هارون الحمال ذلك عندنا وهم فقوله هم جئتم ليس هو بهذا الإسناد وإنما أدرج عليه وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل وهكذا رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد تميزا قصة تحريك الأيدي من تحت السيات وفصلها من الحديث وذكر إسنادهما كما ذكرناه قال موسى ابن هارون الحمال وهذه رواية مضغوطة اتفق عليها زهير وشجاع بن الوليد فهما اثبت له روايه مما روى رفع الايدي من تحت الثياب عن عاصم بن قليب عن ابيه عن وائس وقال ابن الصلاح انه الصواب وقولي ومتحد ايوا متحد اسناد هذا الطرف الطرف الاخير مع اول الحديث بل اسنادهما مختلف فباء هنا بمعنى حرف نفي لذا لا ليس او لم يتحد الاثنان وليست ما مصدريه او موصوله هذا النوع الثاني من انواع الاسناد بينت في ما سبق ان المحظور فيه توهم ان يكون الحديث ان يكون الحديثان واحد ظروفا اذا كان احد السندين فيه ضعف فان هذا يؤدي الى ضعف الحديث الصحيح او تصريح الحديث الضعيف قال ومنه يعني ومن انواع المدرج ان يدرج بعض مسند في غيره مع اختلاف السند لا حول لا تنافسوا في مثل لا تباغضوا فمدرج قد نقل لا مما لا تجسسوا ادرجه ابن ابي مريم اذ اخرجه قال ومن اقسام المدرج وهو القسم الثالث اذا عندنا القسم الاول في الادراج ان يلحق بالحديث قولا ليس للنبي عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني من أنواع الإدراج أن يلحق بالحديث طرفا، وهذا الطرف وإن كان في أصله مرفوعا، لكن لما كان شندين مختلفين لم يسوى إدراج أحدهما في الآخر وإلحاق أحدهما في الآخر. الاحتمالي تباين درجات الاسناد وهو النوع ذلك من انواع اسناء الادراج قال ان ياخذ لفظا من حديث ويضيفها الى حديث اخر لكن هنا لم يشير هل يلزم هل من الضروري ان يكون السندان مختلفين او ليس بذلك هذه نقطه ينبغي ان ينتبه لها ان يدرج بعض حديث في حديث اخر مخالف له في السند قال مثاله حديث رواه سعيد بن ابي مريم عن مالك عن الزهري عن انس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث يقول فقوله ولا تنافسوا مدرجه في هذا الحديث ادرجها ابن ابي مريم وهو سعيد فيه من حديث اخر لمالك عن ابي الجناد عن الاعراج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سنلاحظ أن السند مختلف. الأول من مسندي أنش والثاني من مسندي أبي هريرة رضي الله عنه. هذا ما ينبغي، لكن نتمني هشفل وقوله من أن هذا نأخذ من الحديث كذا هذا بيان للمدرّس. أما كونه يضعه بين قوسين لأن القارئ لا يفصل بين الروايتين. قال ولا تنافسوا درجة في هذا الحديث أدرجها ابن أبي مريم فيه يعني في حديث أنس من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن لا رجع نبيه ريرة رضي الله تعالى عنه على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والضنة فإن الضنة أكذب الحديث ولا تجسسو ولا تحسسوا ولا تنافسو ولا تخاسدوا الحديث يقول وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك لكن إيش قال وليس الأول فيه ولا تنافسو وهذا الذي من مسندي أنش وهي في الحديث الثاني هذا الحديث الثاني عند رواة الموطع عبد الله بن يوسف والقانبي وقتيبه ويحيى ابن يحيى وغيرهم كلهم رووه في حديثين مختلفين ولن يجمع بين الحديثين احد الرواة عن مالك قال وانما يرويها مالك حديثه عن ابي الزناد فهي من مسند الاخر ولذلك ادراجها في روايه انس يعتبر ذلك من الخطا قال ومنه متن عند جماعه ورد وبعضهم خالف بعضا في السند فيجمع الكل باسناد ذكر كمتى اي الذنب اعظم الخبر كان عمرا عند واصلين فقط بين شقيق وابن مسعود فقط وزاد العمشو كذا منصور وعند الإدراج لها محظور. يقول ومنه يعني ومن صور الإدراج متن عن جماعة وردا. روي متن عن عدد من الرواة كلهم أجمعوا على روايته. لكن بعضهم خالفه السند إما بزيادة وإنما بحذف. فيأتي شخص فيجمع الكل ويجعله بإسناد واحد وضرب مثلا لنا بحديث أي الذنب أعظم يقول فإن عمرا عند واصل فقط يعني فيه واصل في روايته زاد في السند عمرا بين شقيق وأبني مسعود وعين غيره فقط هذا الاسم بين هذين الموضعين وزاد العمشو هذا منثور اي زاد عمرا زاد الراوي بين الراويين ثم اعطانا حكما يقول ان تعمد الادراج ويهاقه ويهقاله في الروايه هذا يعتبر من الامور المنهيه عنها والمحظوره بل ان من اهل العلم من يقول ان تعمد الادراج ضرب من الوضع قال ايوه من اقسام المدرج وهو القسم الرابع ان يروي بعض الروايه حديثا عن جماعه وبينهم في اثباته اختلاف فيجمع الكل على اسناد واحد مما اختلفوا فيه ويدرج روايه من خالفهم معه على الاتفاق قال مثاله حديث الرواه الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصلين ومنصور والاعباس عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم الحديثه يقول هكذا رواه محمد بن كثير العبدي ايضا في ما رواه الخطيب فرياه تواف في هذه مدرجه على روايه موثون والعمش لان واصلا لا يذكر فيه عمرا بل يجاله عن ابي وائل قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال هكذا رواه شعبة ومهدي بن ينون ومالك بن مروان وسعيد بن مسروق عن واصل كما ذكره الخطيب فدل ذلك ان هذه الروايه ليس فيها عمرو ابن مروق قال وقد بين بين الاسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان ومثل احدهما عن الاخر رواه البخاري بصحيحي في, في كتاب المحاربدين ان عمرو بن علي عن يحيى يعني ابن سعيد بن القطان عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن وائل عن عمر عن عبد الله وعن سفيان عن وافر عن أبي وائل عن عبد الله يعني بدون عمري من غير ذكر عمري ابن شرحبيل قال عمرو بن علي فذكرته لعبد الرحمن يعني ابن مهدي وكان حدثنا عن سفيان عن العمش والمصور وواصل عن ابي وائل عن ابي ميشره يعني 암را يعني ابن شراحيل فقال دع هده لا تدخله بين أبي وائل وعبد الله. قلت لكن الرواه النشائى في المقاربة عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن واصل الوحدة عن أبي وائل عن عمرو عن عمرو بن شرحبيل فزاد في السنة عمرا من غير ذكر أحد أدرج عليه رواية واصل. وكان ابن مهدي لما حدث عن منصور عن سفيان والأعمش وواصل بإسلاد واعل ظن الرواة عن ابن مهدي اتفاق طرقهم والواقع أنهم مختلفون فربما اقتصر أحدهم على بعض شيوخ سفيان قال ولهذا لا ينبغي لمن يروي حديثا بسنده فيه جماعة في طبقة واحدة مست معين في الرواية عن شيخ واحد ان يحذف بعضهم لاحتمال ان يكون اللفظ السندي او المثنى لاحدهم وحظر روايه الباقين عليه فيقع في ذلك الادراج فربما كان من حذفه هو صائب ذلك اللفظ وسياتي التنبيه على ذلك في موضع ان شاء الله يعني انه الاجدر والاولى ان يروي لكل راوي خبره وحديثه مستقلا دون ان يجمعهم ثم يؤدي هذا الجمع الى ان ياخذ متن احدهم ولا يشير الى الاخر الى الباقين ومن المعلوم ان صنيع الحفاظ انهم اذا جمعوا روايات وتابعوا بعض الرواة بعضا فانهم يذكرون لفظ احدهم وينبهون ويقولون واللفظ لفلان واذا كان ثم خلاف ايضا ينبهون اليه ويقولون قال فلان كذا وقال فلان كذا وهذا اسلم حتى لا يقع الناس في مثل هذا الإدراج أو في إسقاط بعض ألفاظ الحديث. وقوله وزاد العمش أي وزاد العمش ومنسور ذكر عمرو بن شرحبيل بين شقيقين الذي هو أبو قايل وابن مسعود رضي الله عنه. ألا أنه قد اختلاف على العمش في زيادة عمرو بن شرحبيل اختلافا كبيرا ذكر في الخطيب يعني في المدرج. وقوله وعمل الادراج لها اي لهذه الاقسام الاربعه والخمسه محظور اي ممنوع قال ابن صلاح واعلم انه لا يجوز تعمد شيء من الادراج المذكور قالوا هل نوع صنفه ذي الخطيب فشفها وكفى او هذا النوع وقد مر بنا ان الخديء ان الخطيب البغدادي الف كتابا سماه المدرج من الحديث المدرج نعود الى كلام شيخ زكريا رحمه الله في الحديث